أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم ما ردّدناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير مبنون فما يكذب كبعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين؟